على أنه من لازم العيال الحاجة ولكن ليس بلازم ومقابلة العائل بالغنى في قوله عائلا فأغنى تدل على أن معنى عائل أي فقير ولذا قال الشاعر فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى وما تدري وإن ذمرت سقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل وهذا مما يذكره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من تعداد النعم عليه وأنه ما ودعه وما قلا لقد كان فقيرا من المال فأغناه الله بمال عمه وقد قال عمه في خطبة نكاحه بخديجة رضي الله عنها وإن كان في المال قل فما أحببت من الصداق عليه. ثم أغناه الله بمال خديجة حيث جعلت مالها تحت يده قال النيسابوري ما نصه يروى أنه صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة وهو مغموم فقالت مالك فقال الزمان زمان قحط، فإن أنا بذلت المال ينفد مالك فأستحيي منك وإن أنا لم أبذل أخاف الله فدعت قريشا وفيهم الصديق قال الصديق فأخرجت دنانير حتى وضعتها بلغت مبلغا لم يقع بصري على من كان جالسا قدامي ثم قالت اشهدوا أن هذا المال ماله إن شاء فرقه وإن شاء أمسكه فهذه القصة وإن لم يذكر سندها فليس بغريب على خديجة رضي الله عنها أن تفعل ذلك له صلى الله عليه وسلم وقد فعلت ما هو أعظم من ذلك حين دخلت معه الشعب فتركت ما لها واختارت مشاركته صلى الله عليه وسلم لما هو فيه من ضيق العيش حتى أكلوا ورق الشجر وأموالها الطائلة في بيتها ثم كانت الهجرة وكانت مواساة الأنصار رضي الله عنهم إذ قدم المدينة تاركا ماله ومال خديجة رضي الله عنها حتى إن الصديق ليدفع ثمن المربد لبناء المسجد كان بعد ذلك فيء بن النظير وكان يقضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار إنما هما الأسودان التمر والماء ثم جاءت غنائم حنين فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر ولم يرجع بشيء وجاء مال البحرين فأخذ العباس ما يطيق حمله، وأخيرا توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في آصع من شعير وقوله تعالى ووجدك عائلا فاغنى يشير الى هذا الموضع لأن اغنى تعبير بالفعل وهو يدل على التجدد والحدوث فقد كان صلى الله عليه وسلم من حيث المال حالا فحال والواقع أن غناه صلى الله عليه وسلم كان قبل كل شيء هو غنى النفس والاستغناء عن الناس ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان إذا لقيه جبريل ودارسه القرآن كالريح المرسلة فكان صلى الله عليه وسلم القدوة في الحالتين في حالي الفقر والغنى إن قل ماله صبر وإن كثر بذل وشكر استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي ومما يدل على عظم عطاء الله له مما فاق كل عطاء قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ثم قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقد اختلفوا في المقارنة بين الفقير الصابر والغني الشاكر ولكن الله تعالى قد جمع لرسوله صلى الله عليه وسلم الأمرين كليهما ليرسم القدوة المثلى في الحالين قال المؤلف أثابه الله تنبيه في الآية إشارة إلى أن الايواء والهدى والغنى من الله لإسنادها هنا إليه تعالى ولكن في السياق لطيفة دقيقة وهي أنه في معرض التقرير تأتي كاف الخطاب ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى لتأكيد التقرير ولم يسند اليتم ولا الإضلال ولا الفقر إلى الله تعالى مع أنه كله من الله فهو الذي أوقع عليه اليتم وهو سبحانه الذي منه كل ما وجده عليه ذلك لما فيه من إيلام له فما يسنده لله ظاهرا ولما فيه من التقرير عليه أبرز ضمير الخطاب وفي تعداد النعم فاوى فهدى فأغنى أسند كله إلى ضمير المنعم ولم يبرز ضمير الخطاب قال المفسرون لمراعاة رؤوس الآي والفواصل ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لما كان فيه امتنان وأنها نعم مادية لم يبرز الضمير لئلا تثقل عليه المنة بينما أبرز في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وقوله ورفعنا لك ذكرك لأنها نعم معنوية انفرد بها صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث مجيء الفاء هنا مشعر إما بتفريع وهذا ضعيف وإما بإفصاح عن تعدد وقد ساق الله تعالى هنا ثلاث مسائل الأولى معاملة الأيتام فقال سبحانه فاما اليتيم فلا تقهر أي كما آواك الله فآوه وكما أكرمك فاكرمه وقالوا قهر اليتيم أخذ ماله وظلمه وقيل قرئ بالكاف فلا تكهر فقالوا هو بمعنى القهر إلا أنه أشد وقيل هو بمعنى عبوسة الوجه والمعنى أعم كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال فالقهر أعم من ذلك أيها المستمعون الكرام كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء وسوف ندع بقية حديث المؤلف حول الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته